يسألونك عن الأهلة قل يا مواكيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَطُلِبُ الْبُيُوتُ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا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 كذلك جزاء الْكَافِرِينَ فَإِنْ اِنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ وَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا علي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 إن الله يحب المحسنين وأسم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلو الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نشك فإذا فَمَن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما من الهدي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ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 الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ وَتَذَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ اتَّقُوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِلْ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عنكم